و لبوا له عند الممل واحرموه كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزه من تعنو الوجوه وتسلموه اما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند الممل واحرموه دعنوا الوجوه وتسلموا لبيك يا رب يهلون بالبيداء لبيك ربانا لك الملك والحمد الذي انت تعلم يهلون بالبيداء لك الملك والحمد الذي انت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبه فلما دعوه كان اقرب منهم وقد فارقوا الأوطان والأهل روبة رجالا وركبانا ولله أسلموا أما والذي حج المحبون بيته, بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا, وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا تواضع لعزة من الوجود وان تسلم والذي حجر المحبون بيته ولبوا له عند المهل والاحرم وطلع كشف تلك لعزة من بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تصرموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تصرموا كأنه لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد تراحل عنهم وقد اغرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجمون أبا والذي حج المحبون بيته له عند المهل وأحرمه وقد كشفوا تلك الرؤون اسلموا اما والذي حج المحبون بيته والبوا له عند المهل واحرموا وقد كشفوا تلك الروس تواضعا لعزه من مرحبا بالزائرين وأكرموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحموا وأشهدكم اني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه واعظموا أما والذي حج المحبون بيته ولووا له, له, له عد المهل وأحرمه وقد كشفوا, وقد كشفوا تلك الرؤون من لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزت من تعنو الوجوه ربا <تصفيق> ولما تقضوا من منا كل حاجه وسالت بهم تلك البطاح تقدموا الى الكعبه البيت الحرام عشيه وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنت تودع منهم وايقنوا بأن التدان حبله متصرم ولم يبق إلا وقفه لموادع فلله اجفان هناك تسجموا كما والذي حج رحبوا بيته أما والذي حق المحبون. قلبي امسى في حماكم مخيم أودعكم والشوق يثني اعنتي وقلبي امسى في حماكم مخيم هنالك لا تثريب يوما على امرهم اذا ما بدا منه الذي كان يكتمه ينادونه يا رب يا رب اننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلموني وتعلمو انهم يحبون بيته ولبوا له عند المهل واحرمهم يشكو تلك الروح تواضعا من دان الوجود لمن يكن اللهم لما